صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم يأني للذين آمنوا أخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا, ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا رَاعِهَا قَرْضًا حَسَنِينَ يُضَاعَفُ لهم يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كريم والذي هي ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند لهم أجرهم والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله زينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثَل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم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 من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء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 رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق من الصالحين